قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّاءِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرُ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِضُوا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واعتمروا بينكم بمعروف وَاِتَّعَثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ غَيْرِ رِزْقِهِ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سََجَعَ اللهَّهُ بعد عُسْر يسْرَ وَوكَأَم مِقرَريَةٍ عَتَت عن أأَمرِ رَبَِّا وَرسُنِهِ فَحاسَابنا غَا خسَابًا شَديد فحاسَبن نَا خسَابًا شَديدًا وَعدبنَا غَا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 رَسُولُنَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا عَمَّ الصَّالِحَاتِ مِنَ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا فَدَ أَحْسَنَ اللهَّهُ لَ لِزْقَا اللههُ الذي خَنَقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الأرض مِثلَُ يتَنَزَّل الأمررُ بَينَهُ اللهَّهُ الذي خَلََقَ سَب سَمواتِ وَمِنَ الألض مِث لَُ تَنَزَّلُ الأمر بَيينَغُن